Allah'a أتشريه إذا باع أتشري الداء موت وعندك صبية جاع أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باع أتشري الداء موت وعندك صبية جاع الموت يا هذا أتشريه إذا باع أتشري الداء موت وعندك صبية جاعوا. صنوف الشر في قرب فلي باع ولي فزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع صنوف الشر في قرب فنيباع وليصاع فزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع صنوف الشر في فزوجك في وأمك تدع مولاه. هل خانتك اسمعوا وامك تدعو مولاها فهل خانتك اسمعوا وامك تدعو مولاها فهل خانتك اسمعوا اغرك في اعلان وتنميق واسجاع تعال لنكهتي هيا فكم في نكهتي ضعوا أغرك في إعلان وتميق وأسجع تعال لنكهتي هيا فكم في نكهتي ضعوا أغرك في إعلان وتميق وأسجع تعال لنكهتي هيا فكم في نكهتي ضعوا Nekha gel, gel, gel, gel, gel, تعال تعال تعال إلى النكهة إلى الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشر الداء مغتبطا وعندك صبية جاع أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أو جاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع